الأولى سنناصره وسينتصر قولك أفجلني يا ولدي إني بقرارك أفتكر فالأقصى قبلتنا الأولى سنناصره وسينتصر أخبر أبناء فلسطين أن المحتل سينكسر أدر أبناء فلسطين أن المحتل سينكسر، مسافر ولدي الأبصار وحميه وأسر من صفر.